وَلَنَنلَهُ الْحَدِيدِ أَن مَّا لِثَابِتَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الْأَرْضِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ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 داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا تابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ جِنٍّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينًا